وهو العليم العظيم فكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الرحيم والذين اتَقَذُوا مِن دُونِهِ أُولِياءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَتَّعَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ وَكَذَلِكَ أُوحِيَ إلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لتنذر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 فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلك الله ربي عليه توكلت وإليه منيب فاطر السماوات والأرض.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 إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما نصّبنا حول الذي أوحينا إليك وما نصّينا به وما نصّينا بِهِ إبراهيم وموسى وعيسى أن أقوم. وَبَلَغْتُونَهُمْ فَقَالَ لَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ مَنْ يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ وَلَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ مَنْ يَعْلَمُ مَا فِي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 منه مريب فلذلك فدع واستطم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم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 والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحظة عند ربهم وعليهم, وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وَبَأَيْنُ يُدْرِكَنَّ عَلَنَا السَّاعَةَ قَرِيبَ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلا إِنَّ الَّذِينَ يُمارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ الله لطيث بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا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 وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِرْدَوْسُ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذين بشروا الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَأْ إِلَّا اللَّهُ يَحْكُمُ عَلَيْكَ وَيَمْحُو اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ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 صالحات ويجدهم من طوله والكافرون لهم عذاب شديد فلو بسط الله الرزق لعباده لبوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنقوا بينشر رحمته وهو الولي الحميد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 وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْصُونَ كَثِيرًا وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ مسكن الريح فيغلل نرواتد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو ينبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِمْ مَحِيضٍ فَمَا أُوتِيَتُم مِن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وما عند الله خير وأبقان الذين آمنوا على ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبايرا الإثم والفما حشما إذا ما وضبهم يوفرون والذين استجابوا لربهم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُم البغي هم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 وَمَن يُظْلَمْ لِنَفْسِهِ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ مَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ فَتَرَاهُمْ يَعْرِضُونَ عَلَيْهَا قَاصِحِينَ مِنَ ذل ينظرون من طرف خفي، وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين أَمْ أنفسهم وأهلهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْفُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُظْلِمِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٌ اِسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمُ الْلَامَ رَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ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 يشاء الذكور أو زوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير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 لَكَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ رُسُلًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا ۙ يَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ